افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اسلواها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ان ما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ولعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تحبلون متكئين على سرر مسفوحه وزوجناهم بحور عين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَدَّخْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذَا لَهْوٌ فِيهَا وَلَا تَافِيهٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين